والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم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 أو أبنائهم أو أبناء بعلتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نساءهم أو نساءهم أو ما ملكت أيمانهم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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراهه نغفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم فضله والله يرزق من يشاء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 ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطيور صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله علِم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر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 يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دار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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف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 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كمستأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح فليس عليه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 أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بالأرض